النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجين الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة وبردزبة هكذا ضبطها الأمير أبو نصر ابن ماكولة رحمة الله عليه وبردزبة ب باللغة البخارية تساوي الزراع باللغة العربية ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 194 في شوال سنة 194 حجرية وقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير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 يمد جسور الود والرأفة والرحمة بين الولد وبين الام شو عندنا نماذج من النساء مش... نماذج مشرفة حفصة بن سرين ام الهذيل ظلت ثلاثين سنة لا تخرج من بيتها الا لضرورة اي حاجة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 أخوان وامهم والجارية بيت علم وعبادة كان الحسن وعلي وامهما قسموا الليلة ثلاثة أقسام الحسن يقوم التلت الأولاني وعلي يقوم التلت التاني وامهم تقوم الثلثة الاخير فلما ماتت الام اقتسم الحسن وعلي الليل كل واحد ام نص فلما مات علي قام الحسن بالليل كله طبعا الجارية في بيت فاضي الزيداء تعود انها تقوم الليل يعني المهم من الحسن باع الجارية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 أَوَأُذِّنَا لِلْفَجْرِ فقالت لهم وَلَا تَقُومُونَ اللَّيْءِ قالوا نعم الصبح راجعت إلى الحسن قالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل فردها الحسن بن صالح بنت سعيد ابن المسيب لما تزواجها ابو وداعة وعدين تاني يوم خارج قالت الى اي الله ذاهب الى مجلس سعيد قال قالت له اجلس تعلمك علم سعيد بنت الإمام مالك كان يقرأ الموطأ على الإمام مالك ما كان يقرأ على أحد أي حد عايز يقرأ الموطأ يجي إما هو يقرأ بنفسه وما يجيب حد يقرأ كانت بنت مالك تجلس خلف الباب فإذا أخطأ القارئ خطبط عليه خطبط عليه الباب يعني غلط فيقول له مالك ارجع فإنك أخطأ قولا واحدا نساء لما يكون مرأة متمة بالعلم الشرعي تحب العلم الشرعي إما قراءة أو سماعا ده بيورثها محبة لدينها وانتماء إليه فلما تعرف أن أن هذه الأمة لن تنتصر إلا بسلامة نشئها وتعرف لماذا خلقت تبديت النجاة فأم الإمام البخاري ربة الإمام والورع اللي عند الإمام والزهد وسماحة النفس والخلق فضلا عن العلم كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة لأن والد الإمام البخاري لما مات برضو ده بركة أكل حلال لما مات دع ابنه إمام محمد بن إسماعيل قال له يا بني تركت لك ألف ألف. ألف ألف درهم مليون درهم ما أعلم درهما فيه شبهة زي؟ كوالد الإيمان البخاردة كان أحد العلماء لا بس كان بصحبة أهل العلم يحبهم وماشي معهم يحضروا مجالسهم كان يحضر مجالس مالك وحمد بن زيد وراء ابن المبارك وصافحه بكلتا يديه زي ما البخاري قال حنيجي برضو على المسألة دي وسنقف عندها بعض الوقت الإمام البخاري رحمة الله عليه كعادة الصبية بدأ بحفظ القرآن أتمه وهو ابن سبع سنوات وليس من الحكم في تعليم الصغار أن نحن نحفظهم حاجة جنب القرآن لا فليمضي القرآن اولا يحفظ الأول القرآن ولا يشتغل لا بحديث ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن أولا وهو ابن عشر سنين او احتراشر سنة حدث له موقف في بلده كان فيه في بخارة شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي وبعدين الداخلي قاعد بيحدث فحدث عن ابي الزبير عن ابراهيم الناخ فاعترض البخاري قال له إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم قال أنا أسكت يا غلام ابن سنين ابن حداشر سنة أسكت قال له البخاري قال انظر في أصلك الأصل هو كتاب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 محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رادت على الداخلي قال كنت ابن كنت ابن احدى عشرة سنة تعارف زمان الاسانيد دي انسابوا الكلام كانش حد يتكلم الا باسناد هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان كل كلام بيسنات طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوز ألف شيخ كتب عن كل شيخ أكثر من عشرة آلاف حديث يبقى لعند البخاري كام حديث اكتر من مليون حديث بعض الناس يقولك ازاي مليون حديث هي الحديث الديه يعني اقول كل كلام سواء كان حديثا مرفوعا او كان من قول الصحابة او من قول التابعين او تابعيهم أو كان في السيرة ده اسمه حديث يعني مش لازم الحديث تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة بل كل كلام يروى بسند كان يسمى حديث فأنت نفسك النهاردة لو عندك حافظة وعمل تنقل أخبار الناس وكل واحد قال كلمة تنقلها بسند أكيد سيكون عندك أكثر من مليون هذه مسألة, مسألة عادية لكن الغريب في المسألة أنهم كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قره والله أحد لا يختلط لهم إسناد في إسناد ولا كلام في كلام أبدا ده طبعا لدى الحفظة أمثال الإمام البخير رحمة الله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 يا سيره الخلفاء والنبلاء عروج جدد في القلب انوار السجود ذكي والخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود